قد ضلوا من قبل وأضلوا كفيرا وضلوا عن سواء السبيل لعل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 ولو كانوا يؤمنون بالله ونبي وما أنزل إليهم أتخذهم أولياء ولكن كفرا منهم فاسقون لتجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارا ذلك بأن منهم قسية ورهبانة وأنهم لا يستكبرون